ونريد أن نمنع للذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمك لهم في الأرض ونوريا فرعون وهمان وجلودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أمم موسى أن أرضعي فإذا خف عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجعلوه من الموسلين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 وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُسَافِرًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهِ لَتَفỐنَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَقَالَتْ لأُخْتِي قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم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 سَنُعَلِّمُكَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَلَنَّ مَنْ بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان فوجد في جار لي ليقتتلا لهذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فوكزه مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ.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 قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ فقط شفي الذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتليك ما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض 118. وما تريد أن تكون من المصلحين 119. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتبرون بك ليقتلوك فاخرج قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترط قَالُوا قَالَ رَبَّنَجِّنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَلَمَّا تَوَجَّهَتِ الْقَائِمَةُ قَالَ عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ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 قَالُوا إِنَّ الْقَصَصَ قال لا تَخَفْنَا جَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ قَادَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ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 أيما الأجلين قضيت فلا عذوان علي والله على ما نقول وكيد فلما قضى موسى الأجل وسار في أهله أناسم من جانب القور نار قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر لعلي آتيكم إنها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصلون.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 فَلَمَّا رَأَهَا تَهْتَزُكَ أَنَّهَا جَانُ وَلَا مُدْبِرَ وَلَمْ يُعْقِبْ يَا مُوسَى أَقُبِّ الْوَلَاتِ خَفِّ إِنَّكَ مِنَ الْآمِينِ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 إنهم كانوا قوم فاسقين. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أني قتلود.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 قال سنشد عضدك في أخيك ونجعل لك فَلَا القدن فلا يصلون إليك بآياتنا أنت ما وَمَنِ ابْتَدَعَكُمَ الْغَالِبُ فَلَمَّا جَاءَ بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترا قالوا ما هذا إلا سحر مفترا وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين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 لم تلکم من إلهٍ غيره فأوقد لي يا ثمان على الطيب فأوقد لي يا ثمان على الطيب فجعل لي صرح لعل لي الطرع إله موسى وإن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 فأخذناه وَجُنُودَهُ فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُصَرُونَ وَأَتَبَعْنَاكُمْ فِي هَذِهِ الْدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَتِهُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَبِعْدِهِ مَا اهْتَلَكَ النُّقُرُونُ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ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 أوري إذن دينا ولاك الرحمة من ربك لتُنذِر قوما لتُنذِر قوما ما أتاهم من نذير من قبرك لعلهم يتذكرون. ولولا أن تصيبه صيبة بما قدمت أيديهم فيقول فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فَنَذَرْنَ تبع آياتك ونكون من المؤمنين. فدما جاءهم الحق من عندنا قالوا لو لآتي مثلما آتي موسى أ ولم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 فإِلَّا مَن يَسْتَجِبُ لَك فَعَلَمَ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَن أَظَلَّ مِن مَن تَتَّفَعَهُ وَاهُ بِغَيْرِهُ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَلَقَدْ وَصَلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِمْ بِهِ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 أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون في السيئة ويدرؤون في الحسنة السيئة مما رزقناهم ينفقون وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغُّ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْدِينَ بَلَى وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وَقَالُوا إِنَّ اتِّبَاعَ الْهُدَى مَعَكَ لَتَخَطَّفُ مِنْ أَرْضِنَا أَوَذَمْنُكَ كلهم حرم آمين يجباء إليه ثمار كل شيء الرزق من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من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 ثَا يَبَعَثُ فِي أُمَمٍ رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَنْ كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَى إلا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ وَمَا أُوتِيتُمْ من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 أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا دنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول رب ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون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 348. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما ما 116. ربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون 117. وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون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 وَبَتَغْفِي مَا أَتَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةُ وَلَا تَسْنَى صِفَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسَنَكَ مَا أَحْسَنَ اللَّهُ إلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِن إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أتيته على علم عندي.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 وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون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 إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ قُرْآنُ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ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 ك عن آيات الله بعد إذ أُنزلت إليك ودع إلى ربك ولا تكون الن من المشركين ولا تدع مع الله إلهًا آخر.